على من أرسله الله داعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والنشور عباد الله من تأمل أحوال الكثيرين من أهل الدنيا حيث تستغرقهم الشهوات وتستهويهم الملاهي وتستحكم فيهم الغفلة والملذات يغدون في لعب ويروحون في ضحك إن أعطوا ما شبعوا وإن منعوا ما قنعوا يعيشون في دنياهم وحركتهم قد دفت من مضامين الإيمان وعوالم الغيب وأشواق الروح ضلت في الدنيا أفهمهم واختلت في حركة الحياة موازينهم تحسهم في مادية بحتة لاصلة لهم بالآخرة ولا بعالم الغيب رضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها غاية مناهم اللذ العابرة والمتعة الزائفة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون أفرأيت إن متعناهم سنين وجاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وإن هذه الحركة الدهرية الإلحادية في العالم كله تلقي بظلالها على عالمنا الإسلامي ضعفة تعلق الناس بالغيب وضعف يقين الناس في الآخرة وكأن الآخرة أمر بعيد عند كثير من الناس الآخرة ليست من أولوياته ولا من أجندته ولا جزء من تفكيره إنه يعيش هكذا كما يعيش الناس دون رابط ورادع وضابط يرجعه إلى الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ضعف الإحساس بالغيب وضعف اليقين بالآخرة ولذلك على كل مسلم أن ينتقل أحيانا من هذه العوالم الصاخبة اللاغية اللاهية الغافلة إلى عوالم أخرى تذكره قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد المسلم وهو يعيش في وسط الحياة ويمشي في مناكبها ويحيا مع الناس بجسد غير أنه بين الحين والحين والفينة والفين يلتفت التفات إلى عالم الغيب وإلى, وإلى عالم الآخرة حيث أهل القبور وعلينا أن ننتقل قليلا من عالم الهموم ومن دنيا المشاكل التي نعيشها إلى أهل القبور اللحود مساكنهم والتراب أكفانهم والدود شربت الأرض بماءهم وأكلت لحومهم أموالهم قسمت وزوجاتهم زوجت وقصورهم ودورهم سكنت بغيرهم الزوجات إلى آخرين والأموال إلى الوارفين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم المؤمن يعيش في دنيا وهو مرتبط بالآخرة وفكره في الآخرة ويحيا لأجل الآخرة ليس كحال أهل الملاهي وكهاء وكحال أهل المعاصي الذين يعيشون في دنياهم حياة أقرب إلى حياة الملحدين طعام وشراب ولذة وشهوة ورقص وغناء ومجون وقليل من الصلاة وقليل من العبادة في مناسبات متفرقة إما من الجمعة إلى الجمعة وإما من العيد إلى العيد استحكمت الغفلة في حياة كثير من الناس الحديث عن الغيب من ثوابت اليقين ومن قطعيات الإيمان ولا سيما القبر نعيما وعذابا بعض الناس أصابه شد في قضية عذاب القبر والعذاب القبر ثابت رب البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تتسول فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها في بيتها فأعطتها عائشة طعاما فقالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائسة رسول الله عن ذلك قال نعم عذاب القبر رواه البخاري ومسلم إن بعض يهود يؤمنون بعذاب القبر وبعض مسلمين لا يؤمنون بعذاب القبر وينكرونه ويصرحون بإنكار عذاب القبر ليس في مجالس خاصة إنما في وسائل الإعلام المختلفة المقروئة والمرئية والمسموعة وعلى صفحات الصحف السيارة وهم يحسبون من مفكر الإسلام والمسلمين ويهودية تقول لعائشة في الصحيحين أعاذك الله من عذاب القبر إن الحديث عن القبر مهم بالنسبة للمؤمنين الذين إذا نظروا إلى القبور نظروا إلى القبور بعبرة وبفكرة يعرفون أنهم ينتقلون إليها في يوم من الأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر لما يلحد بعد والحديث عند ابن ماجة في السنن فوقف عليه وجرت مدامعه صلى الله عليه وسلم نعم بكى النبي لما وقف على قبر لم يلحد وقال أي إخواني ألا لمثل هذا فأعد وهو القائل والحديث في الترمذي ما رأيت منظراً إلا والقبر أفضع منه ما رأيت منظراً من المناظر الصعبة على النفس إلا والقبر أفضع منه كيف لا وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله ثابت وواضح لكن كن ممن ينظرون إلى الدنيا بعين البصيرة ويتعمقون فيها نحن نعيش على هذه الأرض والذين ماتوا وتحللوا وصارت قبور كثير منهم بيوت ومساكن الذين ماتوا قبل آلاف السنين أين قبورهم؟ إن قبورهم هي البيوت التي نسكن عليها وهي العمارات التي نشيدها نظر علي رضي الله عنه وهو يشرب من قلة من فخار يشرب من جرة جرت فخار يشرب منها الماء نظر إليها متأملا وقال كم فيها من خد أثيل وطرف كحيل هذه القلة كم فيها من طرف من من من خد أثيل خد ناعم وعين كحيلة صارت ترابا وعجن العاجن التراب فصار فخارا وصار قلة تجرب منها الماء هذا فكر السلف هذا فهم السلف في حديث زيد ابن ثابت في صحيح مسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبن النجار وهو على بغلته فحادت البغلة حتى كانت أن تسقطه من على البغلة ثم قال أثمت قبور هنا؟ قالوا هذه قبور خمسة أو ستة قبور ممن ماتوا في الجاهلية قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع قال زيد ثم ثم استقبلنا بوجهه وقال استعيذوا بالله من عذاب النار قلنا نعوذ بالله من عذاب النار قال استعيذ بالله من عذاب القبر قلنا نستعيذ بالله من عذاب القبر قال استعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فاستعاذوا قال استعيذ بالله من فتنة الدجال وفي رواية إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فتنة قريبة من فتنة الدجال فتنة الأمة فتنة الأمة في قبورها قريبة في شدتها من فتنة الدجال وفي الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ هذا الذي تحرك عرش الرحمن لموته وفتحت له أبواب السماء وشيعه سبعون ألف ملك ضمه القبر ضم ثم فرج عنه رباه البخاري ومسلم، وفي حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يضم القبر المؤمن ضمة حتى تتحرك حمائله العظم الذي يحمل البدن حتى تتحرك حمائله وفي هذا دليل على أن عذاب القبر. يقع على الروح والجسد معا وإلا لما قال حتى اختلجت أضلاعه وضمة القبر ويعبر عنها أيضا بضغطة القبر هي أن جوانب اللحدي تجتمع إلى بعضها البعض على الميت ترجع إليه روحه ويحس الألم ببدنه ولو كان مصلوبا ولو كان في قاع البحر ميتا ولو كان في بطن سبع أو, أو, أو, أو نسر أو كان قد حرق بالنار فإن الله يجمعه ويذيقه من العذاب إن كان يستحق ويقلبه في النعيم إن كان يستحق إن كثير من الأحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعامل معها القلوب بشيء من الجفاء وبنوع من القسوة وكأنه لم يقلها عليه الصلاة والسلام إن حركة الحياة الصاخبة اليومية قتلت فينا الإحساس بالآخرة واليقين بالغيب ألم ألم يقل صلى الله عليه وسلم لما وضع الميت الميت في قبره سلوا لأخيكم التثبيت فانه الآن يسأل إنه يسأل لما يضعه الناس وأصد الحديث في البخاري أنه يسأل نعم يسأل تسأله الملائكة ويأتيه ملكان فيقعدانه يقعدانه بجسده ولكن الروح أحيانا تكون في الملكوت أو تكون في سجل وترجع أحيانا إلى الجسد لتعانق الجسد فيحس بالعذاب وأحيانا تعذب الروح وحدها أو تنعم الروح وحدها وأحيانا يجمع الله الروح والجسد إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين وفي البخاري كلها أحد الصحيحة وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه يتعذب عذابا يسمعه كل شيء إلا البهائم في البخاري يتعذب عذابا من يعذب في قبره يسمعه كل شيء إلا البهائم قف على القبور وانظر في أحوالها قال ثابت البناني رحمه الله كنا نشهد الجنائز فلا ترى إلا مطرقا باكيا السلف لما يحضروا الجنائز، ما بتلجوز بتكلم بموبايل ولا زول بتحط في المقابر، ولا زول بتونس، ولا زول مولع سيجارة، ولا زول مطلع الحجة بسف ما بتلجوز زيادة في المقابر عندهم، كأن على رؤوسنا الطير، في قمة الخشوع والوقار يتعاملون مع الآخرة باليقين، هكذا كان السلف يعرفون قيمة القبر. عذابا ونعيما نعم قال صلى الله عليه وسلم الكلمة التي تحفظونها جميعكم ويرددها ولكن أرجو أن نرددها بنوع من الوعي واليقين والاعتقاد رواه الترمذي في جامعه قال صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نعم والله لو أننا متنا واستريحنا، لكن الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا قبرنا وبعده نسأل عن كل شيء. يسأل الميت في قبره. هذه النصوص الصريحة وتعرفون ذلك. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. رواه الترمذي والأحاديث التي رواها السلف. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وفي عذاب أهلها كثيرة عن ابن عباس والحديث في الصحيحين قال إن صاحب هذان القبران يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله والاستتار من البول لا يجعل بينه وبين البول ستارا أي لا يتحفظ من البول فيصيبه من البول رشاش هذا معنى لا يستتر ويؤيد هذا رواية تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما رواه ابن خزيمة تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله والتبرؤ من الشيء والبراء من الشيء الابتعاد منه وكان لا يستبرئ من بوله أي كان لا يبتعد من بوله أي لا يبتعد من النجاسة فبالتالي وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وهذا عذاب قبر لمسلمين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريد ووضع على كل قبر جريدة من شق الجريد وقال يخفف عنهما ما لم تيبسا دل على أن عذاب القبر يقع للكافرين وهو عليهم دائم ويقع للعصاة من المسلمين والفاجرين وهو يأتيهم بين الحين والحين إلى أن تقوم القيامة وإلى أن تأتي الساعة عذاب القبر عقيدة ولكنها عقيدة ذات آثار سلوكية تؤثر في المؤمن تجعله يستقيم وينضبط يعمل بأسباب النجاة من عذاب القبر ولالنجاة من عذاب القبر أسباب لكن قبل أن نتعرف على هذه الأسباب لنقف مع سلفنا كيف كانوا يزورون القبور وكيف كانوا يتعاملون فيها وفي أهلها قال. كميل ابن زياد رجع علي رضي الله عنه من صفين ثم مر على القبور فقال يا أهل الديار الموحشة والمحال المخثرة والقبور المظلمة الأولاد تقاسموا الميراث والزوجات تزوجوا والدور سكنت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم أنتم فرط سابق ونحن خلف لاحق ما خبر ما عندكم ثم التفت إلى أصحابه وقال لو نطقوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى لو تكلم أهل القبور لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى وقف الحسن البصري رحمه الله على جنازة وضعت في لحدها فقال للرجل يقف عن جنبه أترى هذا الرجل لو رجع إلى الدنيا أيعمل صالحا فكرة كالزول ده لو دخلوا في الغبر ما حس بأي حاجة غسلوا وكفنوا وصلوا عليه وشالوا ودوا والميت كما في البخاري يتبعه ثلاثة ماله وأهله وعمله يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وأهله ويبقى عمله وهذا صحيح هذا الحديث طولنا ما اسمعناه حديث في البخاري لكن الناس زاتوا مالا جين وكي تسمعوا يسمعوا, يسمعوا متين حتى لما نجي الجمعة ما بيسمعوا أحد الزيدي حتى في الجمعة التي هي للتذكير لا يسمعون مثل هذا الكلام لا إذاعة لا تلفزيون لا فضائية إلا القليل نور في ركام من الظلام يعيش المؤمن ليسمع الخير إلا نتفا يسيرة وإلا نذرا قليلا والباقي كله ملاهي وحي صاخبة وغنا ونوادي وموسيقى ولعب ورقيص وكورة واستادات القليل هو الذي يتذكر الآخرة قال الحسن البصري الرجل أتراه لو رجع إلى الدنيا أيعمل صالحا باقي لك بعد ما دخلوا فو الدلحد الله قوم وقال له آخر فرصة أرجع بيعمل صالح قال يعمل صالح يقينا مؤكد قال له الحسن البصري إن لم يكن هو فكن أنت هو ما عنده فرصة لكن أنت عندك الفرصة ما أنت شفته خلاص خد نفسك محله بس اعتبر لما أنت لما أنت شيء أي جنازة وسج راجع يعتبر نفسك ميت دخل ود لحد وقومه غلاررجع تاني إلا أنت بتأكد إنه زول ده لو قام بيعمل صالح طيب هو ما قام أنت واقف على حيلك قال بيخليك ما تعمل صالح شنو كلام بتاع السلف عندهم عمق قال هاني مولى عثمان والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه قال وكان عثمان رضي الله عنه إذا نظر إلى القبور بكى أكثر مما يبكي من ذكر الجنة والنار فلما سئل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فإن يسر فإن نجى فما بعده أيسر وإن لم ينجو فما بعده أشد منه معنى القبر ده ما زي الملحدين تخدته يبقى تراب ويتحلل والموضوع انتهي ما في عذاب وما في سؤال في ناس جاهدين الموضوع كده يقول لك آخرة تراب آخرة ماكم تراب هذا عالم البرزخ الغريب الجنين في رحم أمه يرى أن الرحم أوسع من الدنيا لأنه لا يعرف إلا الرحم تلقمه تسبس إلا يمرقوج الرجر يقوله تعال ماركين تعال هو قائل نفسه المحل ذي كافيه بيجي يلقى دنيا واسعة طيارات سفن وبحار وهواء وبيوت كبيرة ويبدأ يتلقل في الدنيا لما ينتقل إلى القبر يجد أن نسبة الدنيا إلى القبر والبرزخ كنسبة الرحم إلى الدنيا ما في علاقة ذاته الرحم رحم مرة واحدة بالنسبه للدنيا دي مش ضيق الدنيا بالنسبه لحياة البرزخ أضيق من الرحم بالنسبه للدنيا الدنيا دي كلها ضيقة إذا عاش في قبره منعما وروى الإمام مسلم يخواننا شوفوا الكلام ده كله عن رسال الله أنا والله بستغرب زول يبر على الحديث كله ويقول لي ما في عذاب قبر كيف ما في عذاب قبر هو يريد أن يقيس القوانين الجسد في الدنيا على ذات قوانين الجسد في الآخرة يقول لي لك لكن الزوال حرجوا لينين خاتنه في المتحف لا في ملائكة سألوا لا في الجزاز لا الجزاز الكسر ما قالوا بيدقون جوا الغبر لا كورك يا أخي. يا ياخي ما معقول ده عالم وداك عالم أنت لا تكاد تعرف ما يدور في رحم المرأة ده عالم ثاني قدام عينك إلا بموجات صوتية ما بتعرف الحاصل جوا شنو ده تعرف الحاصل في عالم الغيب في عالم ثاني اسمه الآخرة الآخرة لا توقظ بمقاييس العقل الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وتسيروا عليه الأو ويسيروا عليه الأولون والأخرون. الصراط ده أدق من الشعرة. أنت بت كذا تصور، بكي تخيل إن الحجر لا يلقى من على شفير جهنم، فيهوي فيها سبعين خريفا لا يدرك لها قعرة. تبدو الشمس من الخلائق لقدر ميل، منهم من يرجمه العرق الجاما واحد جنبه العرق ما بالجمو. أنت ده تجيز الأخر بالدنيا، اثنين واقف في... واقفين في القيامة، واحد غايس في عرقه والثاني في ظل. ده تجيز ده. بقوانين الدنيا دا إلحادة هذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة والله أنا أستغرب يا أخي أحيانا الإنسان يكون نايم ويرى كابوس مزعج، يتألم ألم شديد والذي بال والذين بالقرب منه وهو نايم لا يعرفون عذابه ونعيمه واحد يكون نايم بيحلم منه في الجنة انت قاعد جنبه إلا يحكي لك لكن ما بتكون حسي بأي حاجة ما مغمّد عينه طيب إذا كان النوم اللي هو جوا الدنيا لسه ما طلع ممكن يحصل له هذا فكيف بأمر الآخرة ممكن اللينين يكون قاعد في بترينة بتاعة جزاز وبتعذب عذاب ما يعلم بول الله والناش شايفينه كده لينين مغمد عينه وراقد شنو يعني يا أخي ربنا قال عن فرعون وهو مفغرقانين في البحر قال النار يعرضون عليها غدوة وحشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقولوا يوم تقوم الساعة دل على أن النار التي يعرضون عليها قبل قيام الساعة أي بعد موتهم وهذا عين عذاب القبر وعين حياة البرزخ التي نؤمن بها إيمانا قاطعا كثير من الناس للأسف الشديد اهتزا في صح مسلم من رواية أم سلمة لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام أبا سلم قال اللهم افسح له في قبره مد بصره ونور له معناه في قبر يكون منور يخوانا أحيانا بعض ما يحصل في القبور ينقله الله إلى أهل الدنيا أحيانا قال ابن القيم رحمه الله في بغداد قصة مشهورة قال وأنا أسمع هذه القصة منذ أن كنت صبيا فيها حداد جاءه رجل بمسامير جاءه بمسامير عرض المسامير على النار يطلقها بالمطرقة لا تتغير أبدا في صلابة محيرة مسامير يشيله يدخله في النار لحد ما تجبل حمرة يدقها ما تتعويش زي ما هي ناد الرجل الحداد قال لي من أين هذه؟ قال وجدتها. قال لي بس لجيتها. أصر عليه وضغطه. قال لقد مررت بجمجمة ميت. جثة جسم ججمة زول ميت. قال وجدت فيها هذه المسامير. المسمار يعني طويل لكن عنده سنتين عنده طرفين. قال أردت أن أنزع المسامير فأبد كسرت الجمجمة. كسر الجمجمة وطلع المسامير المسامير دي دقوها لزرد في راسه دو الغبر رأيك شو دي مسامير ملايكة في بعض الحديث في مستدي الإمام أحمد أن بعض الناس يضرب عليه بالمسامير هكذا بالمسامير الجس الجمجمة دي لما طلعت مسامير مادية يعني الناس اللي يورون حاجة زي دي يعني اللي يورون حاجة مادية في عذاب القبر يا أخي قال ولو سمعوا لصيقو إن هذه الأمة ابتلا في قبورها ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع يا سلام القبر صح نعيمه وعذابه هذا اعتقاد أهل الإيمان الراسخ أنهم إذا ماتوا سئلوا وفي القبر عذب أو نُعِمُوا ونعوذ بالله من عذاب القبر ونستعِيذ بالله الواحد الأحد من عذاب القبر ونستعِيذ بالله الواحد الأحد من عذاب القبر ونسأل الله جل وعلا أن يقينا عذاب القبر وأن يجعلنا من المنعمين فيه إنه waliu ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لهذا القبر منجيات أبانها لنا الشرع لنأخذ بها فننجو من عذاب القبر وأول المنجيات الدعاء والاستعادة بالله من عذاب القبر دبور كل الصلوات المكتوبة وما منا إلا وهو يردد بلسانه دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ثابت عقب كل صلاة لأن الأمر يشكل هاجسا بالنسبة للمؤمن القبر عذابه ونعيمه هاجس بالنسبة للمؤمن تقول عائشة والحديث عند الألباني في السلسلة الصحيحة ضغطة القبر لو كان أحد ناج منها لنجا منها سعد بن عبادة سعد بن معاذ لو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ الذي ورد في الصحيحين أن عرش الرحمن اهتز وأن السماء فتحت أبوابها يوم أن مات وصعدت روحه والروح إذا صعدت زفتها الملائكة وفي كل سماء مقربوها يشيعون الروح إلى السماء التي بعدها هل تتخيل هذا؟ تخيل أن هذه روحك والملائكة تشيعك وتسلمها إلى السماء السماء الأولى وهل السماء الأولى يحملون روحك يشيعون تشيع زي ما نال يشيعوا يمشوا ولو ما يشيع روحك نحن لا نكاد نتصور هذه الأمور هي بعيدة عن أذهاننا بعيدة عن تصوراتنا بعيدة عن يقيننا ولذلك لما رأينا الناس يلهون في القبور في المقابر يلهو يضحكوا ويمرحوا ويهزروا في المقابر ينكتوا يقولوا أنه في المقابر شيء عجيب والله شيء عجيب أبو الدرداء كان يخرج من الحي ويذهب إلى القبور ويجلس ثم يرجع يقال له يا أبو الدرداء تذهب إلى القبور كثيرا قال أجالس أقواما يذكرونني معادي هذه وإذا غبت عنهم لم يغتابوني قال بقنب مع ناس بفيدوني وما في زول بنظم بوراك نهائي زول فيهم بنظم بوراك زول فاضي ما فيه محل النظم محل الفضة هنا محل الناس ما عندهم شغل في الدنيا لكن في الآخرى بس بيمشي سلم عليهم يا أخي كان النبي عليه السلام يزور القبور يزورها قصدا مش في جنازة ما هو زول بيمشي المقابر لما نشيع ما في أي ميت براه يمشي عديل يركب يمشي المقابر يقف ده وين ده حسا هو ذات المقابر ما عندها قيمة لأنه بجاي دكاكين وبجاي عمارات وبجاي محلات الأثاثات الفخمة فاتحة على المقابر طوالي طرف المقابر على الظلط دكاكين في صف يأجروها للناس تجارة عشان يصلحوا المقابر فقدت حتى القبور قيمتها السلف عندهم في النظر إلى القبور فهم أبو ال أبو العتاهية يقول هذه قبورنا تملأ الرحبة أين القبور من عهد عاد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضاء ودفين على بقايا دفين مذقذيم الأزمان والآباد خفف الوطأ لما تبشي في الوطأ ما تتكبر فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استطعت على الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد تتكبر في عظم تمشي ذيك في عظم وتكبر أي وعطيني أنت ماشي فيها تخيل إنه في يوم من الأيام قبل ألفين سنة كانت قبور ما بقول لك البجراوية وناس كوش وين دي الحسا قبور وين مغابر وزات وين مواطأ موجودة بالتالي السلف كانوا ينظرون إلى القبور بعين العظة والاعتبار قال الشافعي رحمه الله طلّاه لو عاش الفتى شاب جلد من عمره ألفا من الأعوام مالك أمره زوال عاش ألف سنة ما عنده أي مشكلة تخيل ألف سنة لا عينه وجعته لا أضانه لا ركب نظارة لا عنده ضغط لا عنده مرض ألف سنة متنعم فيها بكل نفيسة متنذذا فيها بنعمة عصره لا يعتريه السقم فيها مرة مرة كلا ولا تدري الهموم بفكره ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره لو تنعمت كل النعيم أول ليلة في القبر مختلفة لما يضعك الناس ويودعونك الرفات جيرانهم أهل القبور واللحود مساكنهم والدود أنيسهم والله سبحانه الله الراجين كثير لكن الواحد يحس أنه قلبه ذاته قاسي الراجين كثير والمنتظم كثير و... يا خل جنازة دي حديث الأحاديث لما تكون الحياة صاخبة ويجيبوا لك كلام بتاع آخر أنت بتستغرب الجنازة إذا احتملت شالوها في البخاري إن كان الصالحة تقول قدموني قدموني في زمان ممكن يقول لك ما في الكلام زيها ما سمعناه ممكن ينكروا يقول لك ما سمعناه يا خل ميت وإن كانت طالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها في في البخاري وفي مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا خرجت روحه رأى مقعده من النار أو مقعده من الجنة مش مرة روحه والناس عملوا لسه غسيل ما غسلوا قراقة في بيكون شاف محلة هناك في الجنة أو محلة في النار. أنت جايل الحكاية لعبة. أنت جايل مادية. أنت جايل إلحاد. هذه حياة حقيقية. القبر ليس نهاية. يقول لك إلى مثواه الأخير. ما مثواه الأخير؟ هي دار البرزخ. هي حياة انتقالية. كما انتقل من الرحم إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبر ينتقل من القبر. إما إلى الجنة وإما إلى النار فبالتالي الدعاء أن يعيذك الله من عذاب القبر إخوانا والله في حاجات حصلت الصحابة روى أبو أيوب الأنصاري روى الحديث في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا سمع صوت حتى الصحابة سمع صوت هذا قال هذه يهود تعذب في قبورها، أصل العذاب ده عذاب القبر ده ونعيم ده خليك مؤمن ما تكبي مزعزع، أقطع شكك في عذاب قبر وفي نعيم وفي سؤال وفي منكر وفي نكير ورد هذا بأسمائهم في الحديث الصحيح ينبغي أن يكون اعتقادا راسخا في قلبك تستعيد من عذاب القبر ثانيا التوبة المصوحة تتوب إلى الله أي حاجة تعمل إخوانا سمعوا أي زور فيكم جو نفسه عارف وهم قصر وين ومقصر وين ما في زور كامل فينا كلنا مقصر وفي بعض الجوانب الناس لا يعلموا لا يعرفونها فيك أنك مقصر فيها يرون فيك الكمال ولكنك أنت تعرف في دواخلك أين أنت مقصر ما قصرت فيه من أمور استقم وارجع منها ثالثا من المنجيات من عذاب القبر بعد سلامة المعتقد وصحة الاتباع كثرة ذكر الله لأنه ينجي كثرة ذكر الله ينجي من عذاب القبر ما في ذلك شك رابعا صحح الألباني في صحيح الجامع الصغير أن قراءة صورة الملك تنجي من عذاب القبر صورة تبارك وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام اسمها في التوراة سورة الملك شفت تبارك دي في, في التوراة جاءت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثلاثين آية البقراها لا يعذف في قبره خامسا الموت في سبيل الله البموت شهيد في سبيل الله لا يسأل في قبره ولا يعذب ولا يضم قال عليه الصلاة والسلام والحديث في, في الترمذي كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة ومن كان مرابطا في سبيل الله في صحيح مسلم أمن الفتان الرباط في سبيل الله تكون مرابط حار الثغر من ثغور المسلمين ولكن أين تحرس ثغور المسلمين وثغور المسلمين يحرسها الكافرون يحرسوها الكفار، وين تمشي العراق يعني؟ عشان الشيعة تقتلوك ولا كيف؟ انت عارف كمشيت العراق تجاهد جيش المهدي بقتلك قبل ما امريكا تقتلك. تناقض عجيب هذا العالم يعيش تناقض عجيب عبد العزيز الحكيم في في في العراق يستقبل في البيت الابيض في واشنطن وحسن نصر الله. يلعن ويسب أمريكا وأحمد نجادي كذلك والفكرة واحدة والدين واحد والمنهج واحد. ثغور المسلمين وين؟ ما في حتى حصل قالوا قال واحد دارك بمرابط ترابط وين يعني والدين وين؟ أتبي خلي الترابط زاته؟ الم... الرباط في سبيل الله تكون قاعد في ثغر من الثغور ما قتال الكفار ممكن يجو ممكن ما يجو. وإنت تخلي أهلك وتكون حارثاً محلدي إذا مت تؤمن من الفتان ومن مات في ليلة الجمعة أو نهارها أمن عذاب القبر ولم يسأل الصححة والألباني كذلك في السلسلة الصحيحة وبالتالي هذه منجيات وآخرها الابتعاد عن أسباب عذاب القبر القبر عنده أسباب الزنا أكثر الناس بعذبون في قبور الزنات وأكلت الربا والكذابين كما جاء في حديث جابر بن سمرة في البخاري الرؤيا التي رآها أن أبو سلم وكانت لأناس في عالم البرزخ قبل يوم القيامة أكل الربا والكذب والزنا زايد النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول استهنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما جاء عند أدار رحمه الله فبالتالي تبعد من الأسباب التي تعذبك في القبر وتأخذ بأسباب النجاة تكون من الناجين أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم آعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تعذبنا وأنت بنا راحم اللهم لا تعذبنا وأنت بنا راحم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم اجعل في قبور الذين ماتوا من اخواننا النور والضياء اللهم اجعل في قبورهم النور والضياء اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النيران وجعلنا كذلك إذا أُلنا إلى ما آلوا إليه يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم